الإخلاص لله عز وجل خلاص وتجرد بعيدا بعيدا عن وحل الأرض ودنسها وسفاسفها وقيودها تقول لا لا يا قيود الأرض إنما خلقنا لنحيا مع الخالق الصوم هو الحرية عما سوى الله عز وجل تذكر الإخلاص يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي ويا شمس التقوى والإيمان على القلوب أطلعي يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي يا قلوب الصائمين اخشعي يا قدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي كعي, كعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي يا أرض الهوى بلعي ما أكي ويا سماء النفوس أقلعي يا بروق العشاق يا بروق العشاق من العشاق المشتاقين المعي يا خواطر العارفين العالمين ارتعي